يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كألّم يسمعها ثم يصر مستكبرا كألّم يسمعها فبشره بعذاب أليم وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولا وإك لهم عذاب مهين من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله اولياء ولهم عذاب عظيم هذا هدى والذين كفروا بايات ربهم لهم عذاب من رجز اليم الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون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 أم حَسِبَ الَّذِينَ الذين تَرَحُّ الصَّيَّاتِ أَن نَّجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا أَن نَّجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً أَمْ مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون أفرأيت من اتخذ إلهاه هواه وأضله الله على علم وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوه فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر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 كنتم صادقين قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة ثم يجمعكم إلى يوم الْقِيَامَةِ لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولله ملك السماوات وَالْأَرْضِ ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إِلَى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون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 ذلك هو الفوز المبين، وأما الذين كفروا، فألم تكن آياتي تتلى عليكم؟ الذين كفروا، أفلم تكن آياتي تتلى عليكم؟ فاستكبرتم.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 قلتم ما ندري ما الساعة إن ظنوا إلا ظن وما نحن بمستيقنين وبدالهم لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقيل اليوم أناساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا وما أوكم النار وما لكم من ناصرين ذلكم بانكم اتخذتم ايات الله هزوا وغرتكم الحياه الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون فلله الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمين